ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئا فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه أو يتضرر بذلك أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين الله